إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاءُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأُ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ثُمَّ أَوْلَى Aihp sabul insan ayiut terk suda, alam ykun utfet min mani yumna, thumm kana alaqtan, fa kalaq fa sewa, fa Alih sezalik biquadir pada ayi yuhiyi al mauta.